نبدأ نبدأ ان شاء الله <تصفيق> ونستغفر ونتوم إليه بالله من أعمالنا من يحبه الله ونستغفر الله بالله الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله الله ونستغفر الله لا احد واشهد ان لا اله وحده لا شريك له ولا ند له ولا شبيه له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم يكن له خطا او صح والجمال انجلاد بالخلق هو الخالق وما سياه مخلوق وهو الراجع و... وما سياه مرزوق فهو العظيم ذو الجمال لا إله إلا هو رب فيه وأشهد نبيتنا ونبيتنا وحبيبنا حاتم الأنبياء والرسل وسيد بشر صلوات الله وسلامه عليه مرعادا لأن تقل ساح فهو أحضر بشرية صلوات الله وسلامه عليه رسول الله محمد ابن عبد الله ابن الدبي ابن حاشم النبي معتراء بالخداء ودين الحق لن يضرطوا الانه جاء بخير الانه الاخرى انت العيش القرآن اعظم فتاب واسم فتاب واسم فتاب واحسن فتاب الله نزل احسن هدى من الناس ودينات من الهدى والفقر والفرقان الذي يشهر قدير الحقر بين الهدى والعجل مدين ويرضش كيف في يسيره قدير الحياة كيف في يسيره على الاقتباد لان هذه الحياة حياة ممر ليست حياة من قبر من المتفين العاقبة الاخيرة ولا خير النظر من الدنيا. فنشمده جل وعدت عدده على الإمامة نشمده على الإسانة ما انعم و اولى جل وعلا و احمد الله اديكم معاشر القرآن الكرام قرصية الاولى والاقرى وصيد رجاء الرتب يا الذين الامين اعمرته الله حق تقاتل ولا لا من الباري من وعده من الخالق من منعي لجميع الناس تارة يناجي الناس يا أيها الناس يخص المؤمنين لما آمنوا به جن وعد وإنه إذا غضب لا ولا يعذب عذابه أحد سبحانه فهو إذا غضب سبحانه غضب على قوم عاد وقوم فقير فأخذهم أعذبهم فنحن نستحق غضب لما يقول يا يأيها الذين آمنوا صلوا الله اتقوا غضبه ونعمل على رضاه فلا يعمل علينا سبحانه جل وعلا اتقوا عذابه اتقوا عذابه اتقوا كيف نتقي عذابه الذي يعزه به يعزه والله الجنود السماوات والأرض سبحانه له الجنود يرسل ريش بالتعار يرسل الشجارة من السماء أبطلها على قوم نور يعذي سبحانه أرسل ريح العقيم والآن نرى آيات الله في الكفر كلناس أرسل تسناني عذبهم به يرسل عليه أداء كيف نستحي عذاب؟ نحن عاشر مأمليين والله اكتبت عذاك تتأخذ لأمرين الأمر عدم مخالحة الأوامر ما هو يأمر سبحانه لا له الخلق والأمر من خلقه الذي يأمر من لم يخلق لا يأمر من لم يخلق والله الله يأمر ويشرع في الاحتفال اسمه طاعون الخالق الذي أمر هو الذي لأنه افعلوا كذا لا تفعلوا كذا كل حلال بناء كل ريا بناء يأمر واحد الله سبحانه وتعالى سمو رمضان قول رؤيته وصف رؤيته هذا كلام الرسول أرخاه الله إليه ما نتقضي العيده لما يقول الرسول سمو لرؤيته والله يجب أن نصر الذي ما يصم عصى الله عصى الأمر معرّب للعقوبة للعذاب يصيب في نفسه مرا بين سكر ولين كربان سبحان الله العظيم منتشر فينا الامراض التي لم تكن في الأزل بسبب ماذا تهاون بأوامره لا يغرنكم يا معاش براء المؤمنين أو لا الكفر الذين يتمكّعون الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالجلاد متاع قليل ومعواق جهنم ودنسى المهاد لا يغرنك عضيانهم لما يمزعهم قليلا ثم نضعهم لعذاب الغليل فنحن نخشى عذاب الله لعصيان اوامره ليأمر سلة الارحام اغلو والدين الاخلاف في المعاملة في البيع في الشراء في قام الصلاة ليأخذ يا شباب يا معاشر المستمعين عند تبقى الصلاة الله في حياتك فوق تلك عمري لنالان حتى تموت فكر إذ قد أشرفت على فالتوبة تودع ربطة وازم على أناتك اتفرات لا يفوتك الصيام وأعظم وأعظم من ذلك التوحيد إياك ثم إياك من تشرك لله إياك ثم إياك أن لا الله تسمي علي أمر الله يحب السماء وذكروني أذكركم اذكروني يحب الحمد سبحانه يسمي علي وننازيه ونسأل يا عظيم يا كريم أتبه. يا كريم الجلال والإكرام فإذن أبقى بالعيثي أديه بأسمائه الحسنى اضعه الحسنى فاتجوف بها ونره الذين يرشدون بأسمائه قد تجدون ناسا يرشدون بأسمائه سبحان الله يقول له ولد إرحاد إرحاد لليس بجرحاد والله إذنه لها ونره الذين يرشدون بأسمائه في أسمائه وففرد سبحانه جل يعلم قال الله الرحمن كفر ويسق قال الرحمن والآن تجدون أناسا لا يعظم الله يجب ان نعظم الله يا عبدالله عظم الله عظمه في اوامره معها يقول سمعنا وعطعنا والله نقول سمعنا وعطعنا لا نقول كما عطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم سمعنا وعطينا وقال الوعود له رسولك سمعناك سمعناك يا محمد لا يضيعك خفظ الله عليه من القضاء اعقده من فاطا الان يقوى ما الله ما وعده حدث عليهم الغضب باللعنة كما اخفظ صغارك تعالى خطط خطط من يسومه اتوا ويكفي انه الآن بسر خططهم العالم بسر والإخاذ حط خططهم للمسر خططهم لكذا والله, والله من السر لكن نحن يا أهل التودي أخذ مصر يا أهل التوديا ما هذا الجهل هذا لا تفعل ليتعجب وتحبطوا كيدا يقوم كما احبطه الرسول رد في مفورة واسامهم سم العذاب الكتاب ومعنهم الله والآن رعفكم وجهلكم، لله بما وعلا لكتابه انك نبيلي صلى الله عليه وسلم كتاب الله وعبنوا الشعر هو ده هو وجهه تعالوا خدني ودي على بين الناس هذا دارت الصراخ والقيطه لا دنيا الله وهذا الى الى والان يرى عند الله يتاب بهذا الشهر العظيم ولكم لا تسوه بالاقتصاد التهدئ قالوا لما قالها انجشر بين الناس غرته الحياة الذين فالآن اعملوا على سعب داخل أطاقريه حتى ندفع نكمة الله وندفع عذاب الله وعبد العوامرة والامر الثاني محب النواحي ان عذاب الله لا ان عذاب رب الثلوال قال هود دعاه يستقي استقي عذابه لتقف فقط بالتقوى اجتماع النواحي نها عن الظلم نها عن الشرك نها عن الرياء نها عن السكينه نهى عن التبذل نهى عن الافراط نهى مناهي الله لها. له مناهي بين العباد يكرمهم ويذلوا الحق مما طيبا اياه واردها طيبا يخطئها في سلوكها بمعاشه في اخوانها ابدا واغني يتبارس القرآن كيف التمتقي أرسما كيفا بأوامي الاتفال أرسما كيفا الطريق والله نجلس كل ليلة ساعة كل ليلة عين الأربع إلى العشرين ساعة أهل المسجد أهل الحين. إننا واحد يعلمنا ساعة واحدة يعلمنا كل يوم كلام الله يتعلمنا الأوال ونحن نسمع في المسجد أكبر جامع نعم ضحية الأياء في أحوالنا في معكنا كما كان الصحابة رضي الله تعالى تهلوك لسابينه ترات ماذا بالله يجب انفسنا ساعة واحدة كل دل على ما فيستك والإمام وخيرنا نعيج الإماما في المسجد أفقهنا يا عبد الله علمنا القرآن يا عبد الله علمنا السنة علمنا ديننا علمنا شرع ربنا حتى نفقه حتى نكون ربا لا نظلم، لا نسرق، تعاون المجتمع في الحي، في المأذن في الجهاد الحي حول المسجد، في الخضم يكونوا مواشدة يا أخلي، ترسون التوحيد، ترسم الله، ترسم الدين، تتذكر الوصل كل يوم، هو لا ينسى، ما نطلب أكثر من ذلك. يلزمه من امام يلزم عن خسنة ان هذا دين اذا اضاعة دين ضاعة الحياة حياتنا اسلع حياة عندما يضيع ديننا دين الحق يضيع ضل الناس ينتشر الخنة ينتشر الخنة ينفكر <تصفيق> الخنة والمراوغة والنفاق ماذا؟ لأنه بأدن عائل الله كل واحد ما نتطحر ما نتنظر طهارة في, في في القلب وطهارة في الدجل طهارة في القيوم وطهارة في أبيان. الله قاله وثيابك ما تحفر إن الله التوابين ويلحبوا المتفكرين. وتحفر المضاقة وإن كانت الموادية طهارة كذكية ماتٍ أيضاً طهر العلم تشمل القلب على الطار المعنويه عرب 1000 يقول المقتفى في علاته الا وان الجسد يمغه اذا قصت حت فر وحجسد الجسد واذا حشدت حشد الجسد كله الا هو القلب تعالى الله العظيم قلبك يا ابن ادم نسال الله نسال الله تبارك وتعالى هكذا سيطنا ويجد يجده يا اخوة اوصيكم الوصيب الى الاخيرة نتقي علانا والله قادر على ان يدعث علينا عيادا من فوقنا ومن جهة ارزلنا وهو اكبر قادر من فوق يخافرنا ربهم من فوقهم حين ربنا هو السلام على الأرض هو النبي صلى الله عليه وسلم اين الرب؟ والله على العرش، بكى السماوات الى الارض ولا يكون بالحفاظه والله على العرش، سبحانه يستوى على الارش استيقظه من الجلاله لعالمته لا نستيط به علمه لا نستي جناءا على الارض قد اضربه الانصار قد يقول على اني أبعث عليكم علاقة من ضر 우�ضكم من تحف يرجلكم الرسول السعادة لله قال عوض به ولما اعجب هذه الآية قل على ان يضع عليكم عيازه من ضعقكم قال منا حوقitaire حوق لله ومن تحف يربلكم قال اعوض قال انه واحدين يست قال هذه دي هل علون فالتفكتا لديك ما في عنه ويريق بعض ما يبعث لكم يقصر بعض ما بعضا ويقصد هذه اخوة هذه وقال رسول هذه اخوة عذاب بعض ما, بعض ما من الله لأن عذاب الله أهل أهل. يا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بكت الله, الله حيث ما كنت بأي مكاهن كنت وراؤنا الله جل وعلى في خلوتك يا جلوتي في جلئك يا شرائك اتصى لا تبش والله من حق التوحيد حقيقة أحمى الله فيك أيش يا أول، ولا هذا من نخافه، ولا يخش، ولا يكذب، ولا يظلم، ولا يأمر كذلك حتى تقولين خفضها لا تتفرج، لا تظهر مساكينها تخدش الناس، تتحجم كما عمر الله لله على، من يمنع من الشجر؟ كان الظالية معكم كل الشجارية وخير المرأة تبقى في بيته. سبحان قد لو المرأة تبقى بيتها والرجل يقوم عليها رجل قام بها يرعاها ينفط عليها يتحافظ عليها وهي تحافظ عليها كان نساء اختلت رضوان الله عليهم إذا الرئيس ترخي رجله المرأة يا عبد الله نخبر على الجوع والعرم ونقصر على النار. يا اخي في بيتنا مالا حرام نحن في متعلقون بالقدس اذا خرج الرجل لعمل فضح كانت زوجته تخاطبه لكن لا يا عبد الله لو ما اكلنا الا بالماء والقض لكن نساءنا الآن ينبغي أن يستقين الله لا تكلف رجلها ما لا يطير عينه على الضاعة يتعاون الرجل والمرأة. في حياتهم على ما يره بارك تبارك وتعالى خلوا سيطنا كلنا نستقى الله الرجل والمرأة لأن هذا سيطان الله حق سيطات حق سيطاتي ثم قالوا لا تكلفنا هو أنت مسيطان يعني على الإسلام على التوحيد على التنسكي وعلى الضحارة التاكب سنبعد الحياة الطيبة الحياة الحقة الحياة سعيدة الحياة الحيوان وأن الحياة العقدة هي الحيوان هذه كون حياة حقيقية ما هذه الحياة به والله هذه الحياة للاختبار والانتحام يختل هنا جعل فينا حقولا الله عليه صلى الله عليه وسلم السوفية والسداد نعم الجبال الكريم واخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين هذا سائل يكون الشيطاء دي ينجر طيب واحد ويغفل بعضهم ويجروا أخاه واتقوانا عندهم متاسم مع آبائي محاكي يقفونهم بحلقة لشية كي تسمتهم قال تحاول مع ابي ميك قال في الشرق اللي شيء اقول ده ما اشتد أنا. انا اتطرق في وجهي اذا قالت ابوك ايش انا كل شيء ومختلف ايش انا لا كلامها فالله عز وجل وانجاه ده على ان الشرق بماني فكتنا اتطرق الله اذا امر المعصير والاكتواد لا تطرق الله امر بالطاع الحمد لله لا يسقح دين الله حاول تتعاون مع وعلى الكثب انتو اما تطيره لا طاعة المخلوق الناس. يعني في حلقة الوحية انتو ولا ركت الصلاة لا تسمع لا تطيري قالك الناس بمطلول لا انتو انا انا يجب عليك ان تطير بمطلوله انتوك في الشعب ما فكومه ما, ما, ما يلبس الإنسان دمترونة وهل يصلي في الدمترونة أم لا؟ أوربا لا بغي لي أديك بتجسنه هذه هذه تفاحينهم توفي ليك الله جل وعلا نعم الدين دال سورة بس بعد أركان الرس تطلعوا على اللي يلبس السروال تصله بالناس السروات لا جد هذا قال أهل العلم إذا لبس السروال والإطبال يلت التوق والقديس التوق وإذا نرس الإزرار يقرأ بذلك هذا هو اللباح الشرعي المحام البنطال والفوق فيه وفرت به وظن ذا كان غيء ما يفعل هذا كله تفليق الكفرة والله أمرهم صواكوا إمام أكروها وإلا باطس رحيم الجنين، صلاته البنتال كان غيظاً، مفصلاً من عوره، لما بساني يلوث دينا، يخطئ الله جن واحداً، يمشي على رصية، يمشي على هداية، من طار يلبس تحت الثوب، العمل كذا اذا كان عمله يخطئ، هذا صحيح، أما نقلد الكفر ونلبس البنتال وال. هذا ما ينبري برئي لكن لا يكفرين على الصحيح أعلي رصيتي لكم أصددي السلام عليكم شيخ ها السلام عليكم في بعض الأسئلة من... في بعض الأسئلة من الشباب ما مات شيخ نعم نعم أسئلة أسئلة أسئلة, أسئلة. الشباب يشكرونك يا اي سؤال نبدأ بالسؤالات شيخنا السؤالات بعض السؤالات من الشباب شيخ السائل يسأل علاج الفطور عند طلب العلم علاج الفطور, علاج الفطور عند طلب العلم فطور اي فطور عند طلب كبير الشيطان وإما لا ينزغر لك كبير الشيطان أن الغنفة العلم أفضل يكسبه الإنسان من التضرر وقت بحجر علما يقال بالعلم للعلماء ورهية من سلك طريقا يلسك سلك الله بيه طريقا يلسك وأخبر بك كل يوم ساعة في النهار يضرب فيها العلم والله ما يأتي سنة سنة إلا اتخطها رجل في دينه الأكبر الجانع لكن يفضل الأصول في الكرأ في دين يكون له فيه بالحكمة يعني قلبي تشتاثم في انامي في نفسي الارض يقول يعمل يخطاني يقول في العصرات الجماعة يجتمع الناس المسيدي في دراسهم رفض تصطق الجمعة والدروس يفضل قديمهم ولا عم يعملوا في حياتهم يكسب الارزاق نعم يشت... الفجور الفجور في طلب العكمات يكسب الانسان العصرات يكسبه عن الصلاة تفيروا عن الطيام تفيروا علينا الطيام والله كار الطيام أحرمتكم بنا بل من الناس الصالحين صون دين وخميس بأنتو لا قبل عام الله بمغام عظيمونا حاولوا أن تتو بعضكم بعضا بعضكم بعضا بعضكم مع بعض حتى تبتعدوا نزغات الشيطان أو الشيطان نعم شيخنا الله فيك هل يشترطوا النصيحة سرا لمن جهر ببدأته ودعا لها؟ ايه؟ هل يشترطوا النصيحة سرا لمن جهر ببدأته ودعا لها؟ إذا جعر ببدأته بطعم قد مو فلا فإنك فلا إذا غير أظهر الدناء ودعا لها حال أعنيا مغي أن يبنيا للناس أن قد يكون على, من من على جهل. نعم تنصحون سراً لأنهم لا يكون تعالىها عندك ما يعلم فتنصحون سراً لأنهم لا يرعون يرعو وإذا أصر وعاند كفر لا وين الناس نعم شيخنا ما هي أسباب الثبات على المنهج السلفي آه ما هي أشياء الثبات على المنهج السلفي آه. المنهج السلفي ايش هو اسباب الاستطابات اسباب, أسباب الثبات. يا ابن اول شيء هذا كبه من الله شوخي يمكن الدافع عديد فيه يتبه عنه ليس لنا اعرف يتذكر تعليم بالاسباب الاستطابات ناصحة المنهج صحيح. فلا يتذكر الرسول لأن الثلاث ينطلق أول على الصلاة و الصحابة تها ليس ليسنفونه والأي من الأربعة والعلماء من الثابتين ينبغي الإنسان يدرس كل يوم تاريخ أولئك العلماء الرضانيين البخاري المسلم هذه الحمل إذا كان الثوري أو انا انا بعتذر من وضع المنهج هذا الصحيح يخلص الإنسان معهم يدرس سيرهم كيف كانوا ما تتذكر هذه اسباب الثبات أما اسباب الثبات اسبوع كانت مويه وشرب أو كل زي من البقاره ويحنا انزل يسحب الله علينا نهار التوحيد عم في اعظم شيء التوحيد اذا ضاع لو جيت مشرد وانا يا رب يا رب من في من يا, ولدي. أبوكم. ما يا رب على ما رأيته هذا انت تحقوا بين عبادك في مكانهم يختلفون يهجنوا يتقلي من حقك يغلقها وكل الده كل خيض يا ولدي قل حزوان ثم وطر مات الفيطة ما يجب خلاص يا رب دي. يا رب لا يا ولدي هذا هبا من الله من فوق ثانيا الدراسة العامة الصادقة لانه رسل مخان ويجعس بتارسل ابن الثلاثة الصالح سيرهم وتباريقهم الصحابة الرضاق عليهم فيها يقرأ سيره الله إن شاء الله يقرأ سيره الرسول العطرة صلاة الله يتنم عليه يقرأ حديثه ينرس بلذيبه المرام بيارة بل الصالحين لما نعارس درسه اما سرعي ملعي في يجب في بطارق ما احضر يترح تلقى بطارق ما يسلم مالذيب دراسة وفاكة يصبح انسان تلك كان يصبرون الشاعر أو الأمان كان على العلم قال الشاعر لأسسين من الطعف او ابر منطادة الاعمال اتباط اخي من كنال العلم بل سأوديني عن تأوديني ها البياني اقرأ سرع السنح انا هنيت كويس ما يصر كل يوم هو عايز يخرف يخرف ما الي ليها كانوا دائما يخطوا على طريقين الطريق الصالح او بعد تصح تواريخهم ربانين الحروب اليمين في صحابه ابي في عماره عند عكره صحابه كثير في فحابة بطل. بطل. بطل صاده في يكتب كتبوا في فقه تاريخهم في اعلام النبلاء من الذهب ذكرها الفارح رضى الله عنه خلينا تاريخ البخاري وتاريخ ابن عيني هل البخاري في سير عيني وفي اتفق صحابينا البخاري كله طايحه ايش مسلمه ابن علي داوود في نفس التجاره ابو حايش كتابه على تاريخ أما تأخذ من المين وشمال. واحد يأخذ مليون جنوب وكان يأخذ مزيئة الله هو يعني بزيئة تكاثل في المين وشمال. لا يا ولدي شو حصل السبب كيف كان الخادث لمانحة السنة الأوزاعي برحمان بن عمر رضي الله رحمه الله عالم الشام كان الأوزاعي عالم الشام رحمه الله تبارك وتعالى تربى يكيما وموه تنخي فكفرت نخي في الشارع وانتقرت بجيء ونخترت الى بيروت لكن تأدم وتعلم صار يغرى ويه في الأدب وكالاشتراع وحسم السمت فسنقول حتى قليل كان المنوط وأبناء المنوط يتمندوا أن يترضوا ويتأدوا بأدب الأوزاع قيل له يا أوزاع من أدبك ألم نعمة السلف قيل يا أوزاع من أدبك أو يأدبك من جسد. كيف سأله سلمي ذوقي كنت أرى الخير فآتي وآرى الشر فألت أعيد كان يرى الخير يرى الطيب يرى الرحل يرى الصدر يرى السباة يرى الشم في المنصف يوضب النحلة فيأتي هذه الأمور مخلاقا عالية ويرى الثاني الرداءة فحا سفاح من الشوارع يقتل حيدن حيدن ورفاقي هذا ادب العظيم قاموا الناس بعض الناس يقولوا ابغى اسير مع هنا ولا لا يقول والله عنده عنده فكر جديد يمشون على بتفوق عافا لا هبا او كما لا يكون احد يوقع من احسن من بعضهم كذاميرين يفون يسمع الحديث أنا لقاه إذا جاء الفرس قال أنا نفع. إذا رأى الفرس قال أنا لا يا ولدي لا يا عبد الله إني لا تفكر لا نفسك هذا خداع الله عز وجل من المناقب المؤخادين الله والمقادير والجثث إلى ترقيب يراؤون الناس فلهم ما حتى لذالك. لا ذلك لا الى هؤلاء ولا الى لا يا اخي لا يا مؤمن شكر يا ابن سلمى لما دخل على عبد الله بن علي العباسي وكان امير الشام وعنهم جنود والجيوش هي لا في عشية لما دخل جيوش بني العباس الى الشام نادى عبد الله بن علي الاوزاعي قال نادي الاوزاعي فلما جاءه قال له يا أوزاعي ماذا ترى في ماء بني البيت قاتل في رحوة واحدة سببين بالبني البيت واحدة في مجعى الاوزاعي ولا اتباعي خادث له، رأى أنا أن رشوي لحد، آت، أمر، قلقت، قدم، سألت، آت، سألت، آت، سألت، آت، سألت، آت، سألت، آت، ترى في سألت، آت، له ان دخلت عليهم حراما فهذا ليس اشد دخلت عليهم حراما فهذا يحفظه فهذا ترى انهم مغطبون انخلافه قال لا لو كان حقيقة لنا تنازل حسن مع اوياك ليس تميرك رضي الله وحب اهلا اكتره رحمة og så er der